مع النبي أحاط بالنبي عليه السلام نخبة من كبار الرجال مختلفون في الأعمار والأقدار مختلفون في البيئات والأحساب مختلفون في فهم الدين وبواعث الإسلام فكان اختلافهم هذا آية من أصدق الآيات على رحابة الأفق وتعدد الجوانب في نفس ذلك الإنسان العظيم وكان علمنا بكل رجل من أولئك الرجال مزيدا من العلم بعظمة هاديهم وسيدهم وموجه كل منهم في وجهته التي هو اصلح لها واقدر عليها وهم يلتقون اول الامر واخره في ذلك لينبوع الفياض من تلك الفطره العلويه التي فطرها الله لهدايه الامم وقياده الرجال بل لقياده القواد الذين يروضون الامم والرجال وما من عظيم من هؤلاء العظماء إلا كان تقدير النبي إياه بقدره الصحيح آية على عرفانه الشامل بخصائص النفوس وسبره العميق لأغوار الطبائع والأفكار، ولكن تقديره لخالد بن الوليد على التخصيص كان آية الآيات في هذا الباب لأنه عليه السلام لم يكبره إكبار السياسي الذي يستجمع القوة حواليه وينزل كل زعيم منزلة قومه من الوفرة والعزة والجاه والعتاد وإنما أكبره لأنه عرف أقصى مستطاعه قبل أن يظهر من مستطاعه كثير وسماه سيف الله وبينه وبين الوقائع التي استحق بها ذلك اللقب الجليل بضع سنوات بل سماه سيف الله وهو قافل من معركة يلتقي المسلمون من عادوا منها بالنكير والتشهير ويحثون في وجوههم التراب ويصيحون بهم أينما وجدوهم يا فرارا يا فرارا فررتم من سبيل الله لم يكبر النبي خالدا كما أكبر أبا سفيان تآلفا له وراعيا لمكانه في قومه، ولكنه أكبره للصفة التي سيوصف بها في تاريخ الإسلام بعد اهتدائه إليه ببضع سنوات، أكبره لأنه سيف من سيوف الله والناس لا يرون إلا الهزيمة والارتداد، ولم يكن النبي موليه القيادة في المعركة التي ارتد منها بجيش المسلمين فيقول قائل إنه ينصر قائدا هو المسؤول عن اختياره وهو من ثم المسؤول عن ارتداده أو فراره ولكنه ولى اخرين وترك اختياره بعدهم لمشيئة إخوانه في الجيش فاختاروه بعد ذلك مجمعين كثير من رؤساء الأمم يعرفون موضع الإكليل من رؤوس القادة وهم منتصرون ظافرون ولكنه موضع يخفى جد الخفاء عن أنظار هؤلاء الكثيرين إذ لم يدلهم عليه ضياء النصر والظفر ويبقى للعين الملهمة وحدها أن تراه في ظلام المحنة والبلاء وقد صحب خالد النبي ثلاث سنوات وعهد إليه النبي في كثير من الأعمال الصغيرة وأشركه في بعض الأعمال الكبيرة ومنها غزوة مؤتة وغزوة حنين وسرية بني جذيمة فما من هذه الأعمال الكبيرة عمل واحد لم يتسع فيه المقال للشانئ والحاسد ولم ينظر إليه الناظر من وجهتين متعدلتين تارة إلى جانب العذر وتارة إلى جانب الملام ولو أنه رضي الله عنه قضى نحبه في السنة العاشرة للهجرة أو بعد ذلك بقليل لعجب المؤرخون كيف سمي سيف الله وفيما استحق هذا اللقب الذي لا يعلوه لقب في الإسلام ولكن النبي وحده قد عرف قبل الحادية عشر للهجرة أنه حقيق بذلك اللقب على أوف مداه وسماه به قبل أن يهزم المرتدين وقبل أن يهزم الفرسة والروم وقبل أن يصون للإسلام جزيرة العرب ويضم إليها العراق والشام وهي الأعمال الجسام التي من أجلها يدعى اليوم سيف الإسلام وإنما هو البصر العلوي الذي يلمح هذه القدرة في معدنها حيث ينظر الناس فيرون خالدا مرتدا من غزوة مؤتة أو مأخوذا مع الخيل وهي تولي في أول المعركة من ميدان حنين أو صانعا في سرية بني جذيمة ما يبرأ منه النبي عليه السلام ولهذا ينبغي أن توزن هذه الأعمال بميزانها الصحيح لإقامة خالد نفسه في مقامه الصحيح فهي ولا ريب من المعدن الذي نجمت منه حروب الردة وفتوح العراق والشام، سرية مؤتة، وأول هذه الأعمال قد اشترك فيها متطوعا بعد إسلامه بشهرين أو ثلاثة أشهر، وهو سرية مؤتة التي سيرت إلى البلقاء، وكان سبب هذه الغزوة أن النبي عليه السلام أرسل وفدا إلى ذات الطلح بمقربة من الشام ليدعوهم إلى الإسلام، فقتلوا جميعا وعدتهم خمسة عشر إلا رئيسهم نجا من القتل نجا وحده ولعلهم أبقوا عليه عمدا ليخبر بما راه على عادة المنكلين في إبلاغ مثلاتهم إلى من يهددونه بالتمثيل والتنكيل وأرسل عليه السلام الحارث بن عمير الأزدي رسولا إلى هرقل فقتله شرحبيل بن عمرو الغساني وهو في الطريق فأشفق عليه السلام من عقب السكوت على كلتا الفعلتين وهو غير مأمون وعلم أن قبائل الجزيرة العربية نفسها قد أذعنت للدعوة الجديدة ومنها المتربص للغدر متى قدر عليه والموهون الايمان الذي لا يصبر على الاغراء والاستثاره فاذا استضعف الغسانيون وجيران الغسانيين شان النبي وأفلتوا من جرائر فعلة كتلك الفعلة اللئيمة جرأهم ذلك عاجلا على اقتحام الصحراء للنقمة من المسلمين فتهب القبائل لنصرتهم في طريقهم وتمدهم الدولة الرومانية بالمال والسلاح تقريرا لهيبتها في عيون أولئك البدو الذين جهلوا بأسها ووهموا أنهم قادرون عليها إذ لا مطمع للدولة الرومانية في مقاتلة المسلمين وإخضاع الجزيرة بغير هذه الوسيلة ولا سبيل إلى تسيير الجنود الرومانيين بنظامهم المعروف ومعداتهم الكثيرة لمنازلة المسلمين في عقر دارهم من وراء المفاوز والنجود وتسييرهم بحرا إلى شواطئ الحجاز لا يغنيهم عن الاستعانة بأناس من العرب وأهل البادية وهم أولاء يستعينوا على هذا المطلب بأتباعهم الأقدمين في تخوم الشام فلم يجد عليه السلام مناصا من الثأر لأصحابه المقتولين وجرد لتأديب الموتدين جيشا صغيرا لا تتجاوز عدته ثلاثة آلاف وكان في ذلك الجيش خالد بن الوليد ونخبة من أقدم الصحابة عهدا بالإسلام. فلم يتولى خالد قيادته لأنه كان على الأرجح أحدثهم عهدا بالدخول فيه وتولاها زيد بن حارثة فإن أصيب فالرئيس جعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فإن أصيب فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم وأمرهم عليه السلام أن يذهبوا إلى حيث قتل الرسول فيدعو القوم إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا فالقتال وأوصاهم لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا ولا ثانيا ولا معتزلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهديموا بناء ولا شك ان هذا الجيش انما كان بالوصف العصري حملة تأديبية وبعثة استطلاع يقاد على هذا الاعتبار ومن اجل هذه الغاية ولا يراد به بداهة ان يحطم قوة الدولة الرومانية او يفتح البلاد التي كانت يومئذ في يديها فمضى لهذه الوجهة حتى نزل معانا وقام بها ليلتين وسمع المسلمون هناك ان هرقلا قد عسكر بمآب في مائة الف من الروم ومائة الف من قبائل لخم وجذام والقين وبهراء وبلا على اهبة اللقاء وقد يقع في الخاطر ان الروم عالموا بمسير جيش المسلمين فأعدوا هذه الجحافل الجرارة ثم سيروها إلى تخوم الدولة في مدى الأيام التي مضت من خروج جيش المسلمين إلى بلوغهم أرض معان وهو خاطر بعيد جد البعد لما هو معلوم من صعوبة جمع الجيوش وتسيرها في مثل هذه السرعة ولما يبدو من ضخامة هذه الجحافل بالقياس إلى القوة الإسلامية التي مهدوا للقائها ولم يكن ليفوتهم أن يعلموا بحقيقتها لو أنهم تلقوا الخبر بخروجها ممن رآها والارجح أن هرقل إنما كان في جموعه هنالك في زيارة الشكر التي نذر لله أن يؤديها إذا هو ظفر بالفرس ورد منهم صليب الكنيسة الكبرى الذي حملوه معهم يوم فتحوا بيت المقدس وربما كان هرقل قد بارح بيت المقدس في ذلك الحين وتخلفت جيوش ركابه لأداء هذه الفريضة معه أو للقيام بمراسم الحفاوه في تلك الزياره التاريخية ورأى المسلمون أن مدد الروم حاضر على مقربة منهم وأن الحرب بين عسكرين على هذا التفاوت البعيد عمل غير مجد ولم يكن منظورا ولا مقصودا عند مسير الجيش من المدينة فرجع بعضهم وتمهل الأكثرون منهم ليستأذنوا النبي فيما يصنعون وغلبت حماسة الشجاعة وحمية الشهيد على عبد الله بن رواحة فانتهر المترددين والمثبطين وقال لهم يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فاستمعوا إليه ولم يشاءوا بأي حال أن يرجعوا قبل الانتهاء إلى مقصدهم الذي خرجوا من أجله وهو إبلاغ الدعوة إلى قاتلي الرسول النبوي وإبراء الذمه إليهم قبل القصاص إن وجب القصاص فتقدموا من معان إلى مؤتاء على مسيرة نحو ليلتين وفيها حصن للغسانيين يقيم به أمير منهم في خدمة الرومان واحتمل أمير الغساني منهم بحصنه ثلاثة أيام لعله كان ينتظر فيها مددا أو أمرا من رؤسائه ثم التقى الفريقان على مزرعة في جوار البلدة فاستمات من بقي من جيش المسلمين وحاربوا على ما يظهر وهم مفاجؤون لأننا لم نسمع في أخبار الوقعة بتوجيه الدعوة أو الإجابة عليها ولأن قائدا منهم أعجل عن طعامه ولم يذق القوت ساعات فلما فوجئوا بالقتال لم تدع لهم المفاجأة من خطة غير خطه الصمود للخطر والثبات في وجهه مخافه المصاب الاكبر في هذه الحاله وهو مصاب الذعر والدهشه والملاحقه بلا هواده وكانما استحى القاده الثلاثه ان يرشحوا للموت ويرجعوا دونه ابتغاء النجاة فقاتل زيد بن حارثة حتى قتل واحاط القوم بجعفر بن ابي طالب وهو يحمل اللواء ويثير من حوله نخوة المسلمين فانحوا عليه بالضرب الدراك حتى قطعت يمينه ثم قطعت شماله ثم ضم اللواء الى عضديه ولبث يناضل عنه الى ان مات ودعي ابن رواحه الى الرئاسه فجاءه ابن عم له بهرق من لحم وقال له شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت فأخذه من يده فانتهش منه نهشة ثم سمع الحطمة من ناحية المعترك فألقاه من يده وجرد سيفه وهو ينشد يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيتي فقد اعطيت إن تفعلي فعلهما هديتي فتفق يصول بين الصفوف ويهدر بالشعر حتى قتل والمعركة في أشدها فما هي إلا لحظة حتى دبر المسلمون أمر الرئاسه بوحي البديهة ونور العقيدة وهداية الفداء التي تهدي إلى المصلحة الكبرى وتغفل كل مصلحة دونها وإذا باللواء يأخذه في تلك اللحظة ثابت بن اقرم من بني العجلان وينادي في اصحابه يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم قالوا أنت قال لا ما أنا بفاعل فاتفقت الكلمة على خالد بن الوليد فإذا هو يتولى القيادة في حينها ويصنع لساعته خير ما يصنع في ذلك الحين وخير ما يصنع في ذلك الحين هو الارتداد المأمون وهو أصعب من النصر في بعض المآزق لأن النصر ميسور مع اجتماع العدة له واحتمال الشدة فيه ولكن الارتداد المأمون غير ميسور لكل من يريده وهو في أضعف الموقفين إلا أن تكون له خبرة بالقيادة تكافئ الرجحان في قوة العدو الذي يرتد بين يديه وأول شيء ينبغي أن يحتاط به لارتداده هو أن يوقع في روع عدوه أنه لا ينوي الارتداد بل ينوي الهجوم أو يقصد إلى الحيلة فصمد في الميدان حتى المساء ثم بدل مواقف الجيش تحت الليل فنقل الميمنة إلى الميسرة ونقل الميسرة إلى الميمنة وجعل الساقة في موضع المقدمة والمقدمة في موضع الساق، ورصد من خلف الجيش طائفة يثيرون الغبار ويكثرون الجلبة عند طلوع الصباح فلما طلع الصباح على الفريقين إذا بكل طائفة من طوائف الغسانيين والروم ترى قبالتها وجوها غير الوجوه واعلاما غير الاعلام وإذا بالجلبة مع هذا الاختلاف في الوجوه والأعلام توهم القوم أن مددا جديدا أقبل على جيش المسلمين وكانوا قد ذاقوا منهم أمر المذاق بغير مدد وهم مفاجئون، فلما ذهب خالد يدافع القوم ويخاشي بجيشه لم يتبعوه حذرا من الكمين وتوقعا للإحاطة بهم من ورائهم وأبلى خالد في هذه المدافعة والمخاشات بلاء لم يبله قط في غزواته الكبرى على كثرتها فاندقت في يده تسعة سيوف ولم تصبر معه إلا صفيحة يمانية وكان هذا التراجع المحمي بشجاعة المستميت غطاء صالح للجيش الصغير في مواجهة الجيش الكبير فقفل إلى المدينة بسلام وعرف خالد منذ ذلك اليوم بلقبه الذي اضفاه عليه النبي وهو سيف الله وعاد الناس يقولون مع النبي أنهم الكرار بإذن الله وليسوا بالفرار وقد سمعنا في عصورنا هذه بالألقاب الكبار تطفى على القادة لأنهم نجحوا في خطة ارتداد لا محيص منها فتلك هي السنة النبوية تسبق النظم العصرية إلى تقدير القائد البارع بقيمة النجاح في ارتداده كما تقدره بقيمة النجاح في تقدمه وانتصاره ولو ان خالدا ملكته فطره المجازفه ولم تملكه فطره القياده البصيره لساءت العقبه ايما سوء وتعرضت الدعوه الاسلاميه لمحنه لا نعرف مداها الان ولربما تعرضت لهذه المحنة من جانب الجزيرة العربية قبل أن تتعرض لها من جانب الرومي والغسانيين. لأن الجيش قد خرج من المدينة تأديباً لأناس متصلفين قتلوا رسولاً واحداً أو قتلوا وفداً. لا تجاوز عدته خمسة عشر فإذا تورط هذا الجيش في الزحف حتى استلم كله ولم يعد منه أحد فكيف يكون وقع هذا التأديب المعكوس في نفوس البادية المتحفزة أو في نفوس أهل مكة ولما تسلم مفاتيحها للمسلمين إنه لا يبعث السخرية والاستهانة من حيث اريدت لها الهيبه والمنعه وانه لا يثير من الفتن ومساوئ الظنون ما يصعب استدراكه في سنين ولكن الجيش قد عاد وابلى في اعدائه وتسامعت الجزيرة بعدد الجحافل الهرقليه التي حسبتها مرصدة له، ولم تقدر على تمزيقه ولا أصابت منه غير 12 قتيلا، منهم القادة الثلاثة الذين ندبوا للشهادة قبل خروجه، فالسريه إذن قد نهضت بأمانتها، ووقع في نفوس المسلمين من فرط الثقة ببأسهم أنها كانت قادرة على جهاد أعظم من جهادها، وثبات أطول من ثباتها، وهي مغالات في القوه والباس خير من المغالات في الضعف والخور ولا ضرر منها ما شفعتها تلك البصيره العلويه التي تضع الامور في نصابها وتصف النجاح بصفاته ولو بدا للناس في ثياب الاخفاق بنو جذيمة وقد اثنى النبي على خالد في مهمة لم يندبه لها ولم يرشح لها مرشح غير كفاءته واتفاق رأي المسلمين فيها ولكنه لامه وبريء من عمله حين أخطأ في مهمة ندبه لها بعد فتح مكة وهي السرية التي قادها إلى بني جذيمة ليكشف عن طويتهم ويدعوهم إلى الإسلام فبعد فتح مكة توجهت عنايته عليه السلام إلى تطهير البواد المحيطة بها من عبادة الأصنام فأرسل السرايا إلى قبائلها لدعوتها والاستيثاق من نياتها ومنها سريه خالد إلى بني جذيمة في نحو 350 من المهاجرين والأنصار وبني سليم أرسلهم دعاة ولم يأمرهم بقتال وكان بنو جذيمة شر حي في الجاهلية يسمون لعقة الدم ومن قتلاهم الفاكه بن المغيرة وأخوه عما خالد بن الوليد ووالد عبد الرحمن بن عوف ومالك بن الشريد وإخوته الثلاثة من بني سليم في موطن واحد وغير هؤلاء من قبائل شتى فلما أقبل عليهم خالد وعلموا أن بني سليم معه لبسوا السلاح وركبوا للحرب وابوا النزول فسألهم امسلمون انتم فقيل ان بعضهم اجابه نعم وبعضهم اجابه صبأنا صبأنا اي تركنا عبادة الاصنام ثم سألهم فما بال السلاح عليكم قالوا ان بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا ان تكونوهم فاخذنا السلاح فناداهم ضعوا السلاح فان الناس قد اسلموا فصاح بهم رجل منهم يقال له جحدم ويلكم يا بني جذيمة إنه خالد. والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار، وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق. والله لا أضع سلاحي ابدا فما زالوا به حتى نزع سلاحه فيمن نزع. وتفرق الآخرون فأمر خالد بهم فكتفوا وعرضهم على السيف فأطاعه في قتلهم بنو سليم ومن معه من الأعراب وأنكر عليه الأنصار والمهاجرون أن يقتل احدا غير مأمور من النبي عليه السلام بالقتال ثم انتهى الخبر إلى النبي فرفع يديه إلى السماء وقال ثلاثا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد وبعث بعلي بن أبي طالب إلى بني جذيمة فعصم دماءهم وما أصيب من أموالهم قيل إنه كان يعصم حتى ميلغة الكلب ويسألهم بقي دم أو مال لم يعصم لكم؟ فلما اكتفوا وراضوا فرق بينهم بقيه المال احتياطا لرسول الله وقد سال رسول الله فتى من جذيمة انفلت اليه لينبئه نبأ خالد مع اله وذويه هل انكر عليهم احد قال نعم قد انكر عليه رجل اصفر ربعه ورجل طويل احمر فاشتدت مراجعتهما وكان عمر بن الخطاب بمجلس رسول الله فقال أما الأول يا رسول الله فابني عبد الله وأما الآخر فسالم مولى بني جذيمة ويعزى إلى خالد أنه استند في قتالهم إلى قول عبد الله بن حذافة إن رسول الله قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم عن الإسلام وقد عم النكير على الحادث بين اجلاء الصحابة من حضر منهم السرية ومن لم يحضرها واشتد عبد الرحمن بن عوف حتى رمى خالدا بقتل القوم عمدا ليدرك ثأر عميه الذين قتلهما بن جذيمة مع عوف أبي عبد الرحمن ورجل من بني أمية وقصة مقتلهم أنهم كانوا قد خرجوا تجارا إلى اليمن ثم عادوا ومعهم مال رجل من بني جذيمة قضى نحبه هناك يحملونه إلى ورثته وأهله فاعترضهم رجل من قبيلة جذيمة في رهط من قبيلته يدعى خالد بن هشام وزعم أنه وارث المال وأحق به من غيره فمنعوه ينظرونه أن يصلوا بالمال إلى أهل الميت فغضب وقاتلهم بالرهط الذي معه فقتل عوفا والفاكهة بن المغيرة ثم عمد عبد الرحمن إلى خالد بن هشام هذا فقتله بثأر أبيه وهمت قريش بغزو بني جذيمة لولا ان مشى بعض العقلاء بينهم بالصلح فتصالحوا على الديه والمال ومن الإسراف أن يظن بخالد بن الوليد أنه تعمد قتل أناس وهو يعلم أن دمهم حرام ويتخذ من مهمة النبي ذريعة إلى شفاء ثأر قديم فأدنى من ذلك إلى القصد في فهم الحقيقة أن نبحث عن دواعي اللبس ودواعي الطبع التي تدفع خالدا خاصة إلى مثل هذا التصرف فإن كانت هذه الدواعي وهذه الدوافع قائمة مفهومة فهي تفسير لما حدث وفيها الكفاية وإن لم تكن قائمة ولا مفهومة فهناك ينفسح مجال الظنون والفروض لمن يشاء وقد كانت دواعي اللبس ودواعي الطبع قائمة مفهومة في مقتلة بني جذيمة فإن البوادي كلها حول مكة كانت تزخر بالشر وتتحفز للوقيعه في تلك الاونه بعد تسليم مكة فلم تمض أيام على سرية خالد حتى كانت بطون هوازن وثقيف وجشم وغيرها متجمعة في العدة الكاملة والعديد الوافر لمباغتة النبي وجمعه فإذا ارتاب خالد في نيات طائفة من أهل البادية مشهورين بالشراسة والغدر وهم يلقونه بالسلاح فله في ارتيابه وجه لا يخفى وإذا أضيف إلى ذلك تلجج القوم في إعلان إسلامهم والافضاء بنياتهم فليس اللبس هنا بعازب عن بال المتوجس في أشباه ذلك المقام وقد يغني الشعر والقصص في الكشف عن شعور القوم هنا ما ليس يغنيه التاريخ وتسلسل الرواية فمن كلام أحد الوهبيين في خطاب بني جذيم بن عامر يسوغ لنا أن نفهم أنهم لم يكونوا متفقين على الإسلام والمسالمة وذلك إذ يقول دعونا إلى الإسلام والحق عامرا فما ذنبنا في عامر إذ دولت وما ذنبنا في عامر لا أبالهم لأن سفهت أحلامهم ثم ضلت وقال أحد من جذيم فلا قومنا ينهون عنا غواتهم ولداء من يوم الغميصاء ذاهبوا وفي قصة رواها محمد بن إسحاق بن يسار وهو من الثقات شواهد على إصرار بني جذيمة وعنادهم إلى ما بعد الإسار والإنذار وفحوى هذه القصة كما أثبتها صاحب كتاب الأغاني حيث نقلت ببعض التصرف أن خالد بن الوليد كان جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فسئل عن غزوته بني جذيمة فقال إن أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثت فقال تحدث فقال لقيناهم بالغميصاء عند وجه الصبح فقاتلناهم حتى كاد وجه الشمس يغيب فمنحنا الله أكتافهم فتتبعناها نطلبهم بغلام له ذوائب على فرس ذنوب في أخريات القوم فبوأت له الرمح فوضعته بين كتفيه فقال لا إله فقبضت عنه الرمح فقال الا اللات أحسنت أو أسأت فهمسته همسة أذريته وقيذا أي مشرفا على الموت ثم أخذته أسيرا فشددته وثاقا ثم كلمته فلم يكلمني واستخبرته فلم يخبرني فلما كان ببعض الطريق رأى نسوة من بني جذيمة يسوق بهن المسلمون فقال أيا خالد قلت ما تشاء قال هل أنت واقف على هؤلاء النسوة فأتيت على أصحابي ففعلت وفيهن جارية تدعى حبيشة فقال لها ناوليني يدك فناولته يدها في ثوبها فقال أسلمي حبيش قبل نفاذ العيش فقالت وأنت حييت عشرا أو تسعا وترا وثمانيا تترا قال وتنشد الأشعار حتى قتل وأقبلت الجارية ووضعت رأسها في حجرها وجعلت ترشفه وتبكي إلى آخر القصة في الجزء السابع من الأغاني وهي على ظهور الاختراع في بعضها لا تخلو من دلالة على موقف بني جذيمة من سرية خالد فإذا صح مع هذا أن خالدا تلقى من عبد الله بن حذافة السهمي امرا بقتال بني جذيمة نقلا عن النبي عليه السلام فهو خليق أن يعتمد على الفتوى من أمثاله لحداثة إسلامه وقلة علمه بفقه الدين وأحكامه وهي على أي حال رواية لا تغفل كل الإغفال في صدد البحث عن أخبار هذه السرية والجو كله بعد هذا وذاك سواء في البادية أو في مكة هو جو الحرب والريبة وجو التربص والنفور فلا عجب أن تختلف فيه النوازع والاراء وأن تستطار فيه دواعي الشر والنقمة وان يتطرق إليه اللبس وتتعذر فيه استبانة الوجه الصريح وعند خالد دوافع الطبع إلى جانب دواعي اللبس واختلاط الآراء وهي الدوافع التي قد نعد منها حداثة السن في ذلك الحين ومنها أنه تناول الموقف كما يتناوله القائد المطبوع على القتال في الصحراء ويحدث للقائد في هذا الموقف كثيرا أن يفرق بين ضربين من التسليم هما تسليم المراوغه والختل وتسليم الإذعان والنصيحة ولا سيما تسليم العدو المتهم المتردد الذي يحيد عن الصراحة ويفند أناسا منه مقال أناس آخرين ومن دوافع الطبع عند خالد تلك الصرامه التي ينشأ عليها كل من نشأ في مثل بيئته الجاهلية وتلك الشدة التي تثيره إليها أعصابه ويومئ إليها تفزعه في نومه ومشاركة إخوته في عوارضها الموروثة على نحو من الأنحاء وهي لا ريب تلك الشدة التي عناها عمر بن الخطاب حين قال إن في سيف خالد لرهقا وهو من أعرف الناس به وأقربهم إليه وهي التي توقعها جحدم أخو بني جذيمة حين صاحب قومه محذرا إياهم من إلقاء السلاح ويلكم يا بني جذيمة إنه خالد كأنها خليقة معهودة منه لا تحتاج إلى تأويل بعيد وندرت في تاريخ الحروب القديمه والحديثه حرب تدور على العقيده الدينيه او الحميه الوطنيه لا تحصى عليها فلتة من أشباه هذه الفلتات ولا يقع فيها نذير السيف حيث ينبغي أن يقع بشير السلام ولا يبعد أن يكون خالد قد ورث من عمومته جفوة لبني جذيمة فجنح به شعوره إلى سوء الظن بهم وقلة الطمانينه إليهم من حيث لا يقصد الثأر ولا يتعمد الانتقام كل هذا أقرب إلى تعليل بطشه بالقوم من اتهامه بحمل أمانة النبي على دخل نيه وهو الرجل الذي حارب أصدقائه وأقرب الناس إليه على أبواب مكة وله ندحة عن حربهم لو تعمد اجتنابها أو كان قصاراه أن يتعلل باللسان ولا يرجع إلى صدق النيه في إطاعة النبي عليه السلام. ومهما يلم اللائمون أو يعذر العاذرون في هذه الزلة فمقطع القول فيها بين المنصفين أنها خطأ وأن الإبقاء على خالد بعدها صواب لأن صواب الإبقاء على خدمته بعد غزوة بني جذيمة قد ظهر أيما ظهور في حروب الردة وحروب الفرس والروم وذلك مثل من تربية النبي عليه السلام لافذاذ الرجال ويتجلى تمام هذا المثل بإعطاء الرجال فرص المراجعة والإصلاح في أمر يشبهه الأمر الذي أخطأوا فيه وموقف قريب من الموقف الذي عرضهم للملامة وهذا الذي توخاه عليه السلام حين أرسل خالدا دون غيره إلى بني المصطلق وهم من بني جذيمة ليستخبر له خبرهم ويتبين الحق فيما بلغه عن ارتدادهم وكان الوليد بن عقبه قد أخبره انهم ارتدوا عن الإسلام فندب عليه السلام خالدا وأمره أن يثبت ولا يعجل فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه فلما جاءوه اخبروه بانهم متمسكون بالاسلام وسمعوا اذانهم وصلاتهم فلما اصبحوا اتاهم خالد فراى ما يعجبه فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره وهو مثل ينبئ عن كثير وقد ينبئ فيما ينبئ عنه أن خالدا لم يتعسف كل التعسف في شكه الأول ببني جذيمة على اختلاف بيوتهم لأن الشك فيهم ما زال يتكرر بعد ذلك بشهور وما زال يدعو إلى تلقي الإشاعة عنهم وإفادة الوفود إليهم مرتين للتمحيص والاستخبار غزوة حنين ولم تمضي أيام معدودات على مقتلة بني جذيمة، حتى لمس خالد موضع الثقة من نفس النبي في حادث من أكبر حوادث الإسلام، وهو غزوة حنين. لمس هذه الثقة في غزوة حنين مرتين، مرة في إسناد قيادة الخيل إليه على طليعة الجيش، ومرة في سؤاله عنه وعنايته به بعد هزيمة الخيل مولية عند اشتباك الجمعين، وحق خالد في تلك الثقة إنما يستبين من عرض الغزوة كلها لجلاء الأسباب التي أوقعت الهزيمة الأولى بجيش المسلمين ولا يد فيها لخالد من قريب أو بعيد بل لعلها توحي إلينا أن هزيمة خيله يومئذ إنما كانت كصد الأجسام للأجسام ضرورة مادية لا دخل فيها للعوامل النفسية امام جارفة من الجوارف القوية تأخذ ما أمامها من إنسان أو حيوان ومن شجاع أو جبان فقد فتحت مكة والأعراب من حولها ثائرون حانقون وعلموا يومئذ انها الوقعه الفاصله وانه لا مطمع بعدها في مكافحه النبي اذا تطاولت الايام على قيام دينه في البلد الحرام وموطن الكعبه والاصنام فاجتمعت قبائل همدان من هوازن وثقيف وجشم ومشى بعضهم لبعض يقولون ان محمدا قد فرغ من قتال قومه ولا ناهيه له عنا فلنغزه قبل ان يغزونا واستنفر القبائل فلباهم من اقربائهم عدد كبير منهم بنو سعد بن بكر الذين تربى بينهم النبي وهو رضيع وتولى قيادتهم مالك بن عوف النصري وهو فتى جريء في نحو الثلاثين يجمع الى غطرسه الاماره وحميه الفروسيه حده الشباب ولدد الخصومه والعناد فساق أموالهم ونساءهم وأبناءهم وأمرهم إذا رأوا المسلمين أن يكسروا جفون سيوفهم ثم يشدوا شدة رجل واحد فإما فوز وإما فناء وصفة الخيل ثم الرجالة المقاتلة ثم الإبل عليها النساء ثم صفة الغنم ثم صفة النعم في حراسة لألا تفر والجيش مشتغل عنها وساله دريد بن الصم حكيم القوم ما لي اسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير قال اردت ان اجعل خلف كل رجل اهله وماله ليقاتل عنهم فسخر دريد برايه وقال له رويعي صبآن والله وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها أي الحرب، إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك، فرماه مالك بالخرف، ولج في عناده، ولمح في بني هوازن ميلا إلى كلام دريد، فجمع به غضبه العارم وأقسم، لتطيعني يا معشر هوازن، أو لأتك أن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري فهي عزمة رجل مستميت لا يبالي ما يصنع بنفسه أو بقومه في سبيل قهر المسلمين ونمى الخبر إلى النبي فخرج في ألفين من أهل مكة حديثي العهد بالإسلام وعشرة آلاف من أصحابه الذين قدموا معه من المدينة وقيل إنهم كانوا جميعا ثمانية آلاف وأعوزه السلاح فاستعار من بعض المشركين دروعا فاعطوه ثلاثين او اربعين درعا وقيل مئة درع بما يكفيها من السلاح واستعار من ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة الاف رمح فاعاره اياها وهو يقول كأني انظر الى رماحك هذه تقصف ظهر المشركين واخرج خالدا على طليعة الجيش في مئة فارس من بني سليم قال الحارث بن مالك خرجنا مع رسول الله ونحن حديث عهد بالإسلام فسرنا معه إلى حنين وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات انواط يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوماً فرأينا ونحن نسير مع رسول الله سدرة خضراء عظيمة فتنادينا من جنوبات الطريق يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول الله الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، وكان في الجيش كثير من أمثال هؤلاء المسلمين المحدثين، ومعهم في ساقة الجيش جمع من المشركين بين رجال ونساء ينظرون ما يكون، وكان فيهم أبو سفيان الذي قال حين رأى بوادر الهزيمة لا تنتهي هزيمتهم دون البحر وفيهم كلدة بن الحنبل الذي صرخ شامتا متعجلا ألا قد بطل السحر اليوم وصرخ معه آخرون يقولون اليوم ترجع العرب إلى دين ابائها وكان الغالب على جيش المسلمين في خروجهم قلة الاكتراث بعدوهم فقال أبو بكر الصديق لن نغلب اليوم من قلة ونسبت هذه الكلمة إلى غيره ولكنها قيلت على التحقيق لما جاء في القرآن الكريم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وتقدم الجيش حتى حضرت صلاة الظهر فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله اني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبلا فإذا أنا بهواز عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله ثم قال من يحرسنا الليلة؟ قال انس بن ابي مرثد انا يا رسول الله فامره عليه السلام ان يستقبل الشعب حتى يكون في اعلاه وقال له لا تغرن من قبلك الليله فلما أصبحوا سأل النبي هل احسستم فارسكم؟ يعني ذلك الحارس المستطلع قالوا يا رسول الله ما أحسسنا؟ فجعل عليه السلام يصلي ويلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم فجعل ينظر إلى خلال الشجر في الشعب وإذا هو قد جاء حتى وقف وقال اني انطلقت حتى اذا كنت في اعلى هذا الشعب حيث امرني رسول الله فلما اصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم ارى احدا فساله هل نزلت الليله قال لا الا مصليا او قاضي حاجه وروى مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن اياس بن سلم بن الاكوعي عن ابيه قال غزونا مع رسول الله حنينا فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من المشركين فأرميه بسهم وتوارى عني فما دريت ما صنع ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوهم وصحابة رسول الله فولى أصحاب رسول الله وأرجع منهزما وحدث أبو عبد الرحمن الفهري قال كنا مع رسول الله في حنين فسرنا في يوم قائض شديد الحر وروى محمد بن اسحاق بسنده خرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين فسبق رسول الله إليها فأعدوا وتهيأ في مضايق الوادي واحنائه وأقبل رسول الله وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل احد على احد وفي روايات شتى ان كمينا من المشركين فاجأ المسلمين من شعبة في الوادي وقابلهم بنبال كأنه الجراد المنتشر وكانوا روماتا لا يكاد يسقط لهم سهم فادبرت الخيل وادبر المقاتله وراءها لا يلون على شيء وتلك جمله الاخبار عن بدء المعركه جمعناها من مصادر متعدده واثبتنا بعضها بحروفها ويتبين من المعارضة بينها أن الهزيمة انكشفت من الهجمة الأولى لأن الخيلة فوجئت في الطليعة بالنبال المنتشر من الكمين المستتر فولت منهزمة في جفلة حيوانية معروفة في اشباه هذه المواقف وقديما ذكر الرواة عن حرب الإسكندر وأمراء الهند ان جفلة الفيلة من الحديد المحمى كانت هي سبب الهزيمة التي اصيبت بها الهند فانقلبت الفيلة وبالا عليهم وقضت وهي مولية على الكثيرين من فرسانهم ومشاتهم تطأ بعضهم وتوقع الاخرين وتدفع من حاول الثبات الى الفرار ولم تمضي على حنين بضع سنوات حتى لقي الفرس من فيلتهم في حرب المسلمين مثل هذا المصرع ومثل هذه الجفلة الحيوانية يوم تعمدها المسلمون بالضرب في الأعين والخياشيم وقد حدث مثل هذا مرة أخرى في وقعة حنين هذه حين حاول المسلمون أن يكروا بعد الفرار فصار الرجل يلوي بعيره فلا يقدر على ذلك لكثرة الأعراب المنهزمين فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ فهو ترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله ويئم الصوت وهكذا بدات الهزيمه بفرار الخيل ولحاق المشات بهم واختلاط الحابل بالنابل بعد ذلك من الفريقين وتواتر القول ان الطلقاء الحديثين في الاسلام ادبروا منهزمين عمدا بعد الهجمه الاولى فاشاعوا الهزيمه في من معهم من المهاجرين والانصار ولقد اوشكت اهل مكه يستقب الأعراب المتقدمين على رضا من بعضهم لحنينهم إلى الدين القديم وعلى كره من بعضهم لأنفتهم من غلبة الأعراب على قريش ولولا أن تغير مجرى القتال ودارت الدائرة على المشركين لحظات وكان الفضل في ذلك لحركة جاءت من قبل المسلمين وحركة جاءت من معسكر الأعراب وكان مجيئهما في الموعد المقدور فأما الحركة التي جاءت من قبل المسلمين فهي بروز النبي عليه السلام بشخصه الكريم إلى مقدمة الصفوف فقد ثبت في ذلك الهول الجارف ثبوتا يجل عن الوصف وأخذ زمام المعركة كلها في يديه ليمضي وحده في القتال كيفما تصير الأمور. وكان قد شهد المعركة على بغلته دلدل أو الشهباء، فانحاز إلى اليمين سريعا ليستطيع التقدم بين تلك الصفوف المتدفعة من مدبرين ومقبلين، والتفت إلى اليمين ونادى يا معشر الأنصار، ثم التفت إلى اليسار ونادى كذلك يا معشر الأنصار فتسامعوا وتجاوبوا وعطفوا كما وصفهم شاهدوا الموقف عطفة الإبل على أولادها واجتمع معهم حول رسول الله مئات في لمحة عين وتختلف الروايات في وصف هذه الحركة المجيدة من بدايتها فيقول بعضها إن الناس أدبروا يومئذ عن رسول الله حتى بقي وحده ويقول بعضها بل بقي معه نفر قليل منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وربيع بن الحارث. ومعتب بن أبي لهب وعبد الله بن مسعود وقليلون لا يتجاوزون الاثني عشر وجعل رسول الله يقول أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب ثم أمر عمه العباس أن يصرخ في الجيش يا معشر الأنصار يا أهل السمرة يا أصحاب سورة البقرة يا بني الخزرج وكان العباس رضي الله عنه جهير الصوت يسمع صوته على مسافات بعيدة وقيل إنه كان يقف على سلع وينادي غلمانه بالغابة فيسمعونه وبينه وبينهم ثمانية أميال فلما جلجل صوته بهذا النداء إذا بالأنصار والمهاجرين يتجاوبون يا لبيك يا لبيك ويسرعون إلى ناحية الصوت زرافات زرافات حتى تجمع منهم ثلاثمائة أو يزيد في لحظات ثم شاعت بين الالوف المؤلفة قدوة الكر والإقبال بعد الفر والإدبار فإذا بالجيش بقضه وقضيده يعد إلى ساحة القتال ويرسل الخيل والمطايا ليملك كل منهم زمام يديه وقدميه وهامت النفوس حتى استهدفت النساء للموت غير مباليات ومنهن من لم تكن على صحة في النظر كالعميصاء أم أنس بن مالك وكانت وهي حامل تحزم وسطها ببرد لها وفي حزامها الخنجر لدفع من يجترئ عليها وكان خالد بن الوليد قد ثنى عنان فراسه بعد التوائه في الهجمة الأولى فلم يزل يقاتل حتى سقط مثقلا بالجراح لا يقوى على السير من مؤخره رحله وهناك وجده النبي عليه السلام حين خرج يتفقد الجرح بعد المعركه فبارك له وواساه اما الحركه التي جاءت من قبل المشركين فاعانت على هزيمتهم فذاك انهم قد غرتهم طلائع النصر فأقبلوا على الغنائم والأسلاب وشغل الكثيرون منهم بالتقاطها واستلابها عن مطاردة المدبرين فاتفقت الحركتان في وقت واحد لتحويل وجهة القتال ويتبين من مقدمات المعركة كلها ومن بوادرها التي أجملناها أن الهزيمة فيها بعد الهجمة الأولى كانت ضرورة مادية لا محيد عنها، وأنها ضرورة لم يكن لخالد يد فيها ولا طاقة باتقائها، لأن أسبابها كلها كانت من وراء تدبيره ومشيئته، وهي كثيرة نجملها ما واسعنا الإجمال. فمنها أن الروح التي غلبت على جيش المسلمين في بداية المعركة كانت روح استهانة وقلة اكتراث وأن الروح التي غلبت على روح المشركين يومئذ كانت روح استماته وعناد مع تقارب العدد بين الجيشين وربما رجحت كفة المشركين في الدروع والسلاح لما تقدم من حاجة النبي عليه السلام إلى استعارة بعض الدروع والرماح ومنها أن جيش المسلمين كان فيه كثير من الطلقاء قد يبلغون الألفين وقد يزيدون وكانوا على مكر أو على ضعف يبيتون النية على خذلان النبي فخذلوه وتبعهم الناس ومنها أن جيش المشركين سبق المسلمين إلى مواقفه فاختار وأحسن الاختيار وهجم في الوقت الذي ارتضاه ومنها أن المسلمين كانوا يواجهون الشمس عند الصباح واليوم قائض لا تقوى فيه العيون على مواجهة شعاعها، فحيل بينهم وبين التثبيت والإحكام في مطلع الصباح إلى أن استوت الشمس في كبد السماء ومنها أن استطلاع المسلمين لم يكن على عادته من البراعة والتيقن والإسراع فقد أبطأ الفارس المستطلع حتى التمسه النبي عليه السلام مرات ثم جاء ولم يخبر بشيء ثم ظهر الكمين المرهوب من حيث لا يرونه فأوقع بالخيل وهي لا تحسب له أي حساب وهذا مع مهارة المشركين في الرماية حتى قيل إنهم لا يسقط لهم سهم ومنها أن بني سليم أصحاب الخيل التي تولاها خالد كانوا على قرابة من هوازن وعز عليهم أن يلاحقهم المسلمون بعد استدارة المعركة فكانوا يقولون ارفعوا القتل عن بني أمكم وكانوا مع هذا ضعاف الإسلام فسبقوا إلى الردة بعد موت النبي عليه السلام وما زالوا في موضع الظنه بعد ذلك على عهد الخلفاء فتقدير النبي عليه السلام لخالد بن الوليد إنما هو التقدير الصحيح لأعمال السرايا والجيوش في مؤتة وبني جذيمة وحنين وكأنما هو تقويم الجوهري الخبير للجوهر النفيس في معدنه الخفي غير مصنوع ولا مسقول وللتاريخ من بعده تقويم الجوهر بما يضفي عليه من جمال الصوغ والضياء وهنا نقول إن تقدير النبي عليه السلام خالدا بن الوليد لم يكن تقدير المجاملة لمكانه أو لما يرجى من قومه الأقوياء بني مخزوم، فإنه عليه السلام لم يجامله في وصفه الذي طبقته حوادث الأيام، ولم يجامله حين قدم عليه في القيادة ثلاثة من السابقين في الإسلام وترك اختياره بعدهم لاتفاق كلمة المسلمين بل لم يجامله حين خاصم عبد الرحمن بن عوف فغضب النبي عليه السلام وقال له معرضا يا خالد ذر أصحابي لو كان لك أحد ذهبا فأنفقته قيراطا قيراطا في سبيل الله لم تدرك غدوة او روحة من غدوات او روحات عبد الرحمن انما هو سيد السادة ومربي الرجال والابطال يقوم الاعمال بقيمتها وينزل العظماء في منازلهم ولا يمنعه اداء المجامله اي يجامل بمقدار على حسب السوابق والاقدار وقد تولى خالد للنبي اعمالا اخرى في سنوات صحبته الثلاث ولكن الأعمال التي اخترناها هي أكبر أعماله في حياته عليه السلام وهي أقرب الأعمال إلى وزن كفايته وتقويم معدنه وتمييز خلقه ولكنه أريد لكل عمل صغير كما أريد لكل عمل كبير وكانت للنبي عليه السلام نظرة في كل مهمة مقدورة ندبه إليها فمن مهامه الصغيره تسيره في ثلاثين فارسا لهدم العزه بعد فتح مكه ببضعه ايام وهي الصنم الذي كان ابوه يتمسح به وينحر له الابل والغنم وكان من بطون بني سليم الذين قاتلوا مع خالد في مقاوم شتى وقد كان معبود القبائل التي لقيها المسلمون في يوم حنين وأصله ثلاث شجرات بأرض نخلة يزعمون أن ربهم كان يشتو بها لحر تهامه ويصيف باللات عند الطائف لبردها وظلت مخوفة إلى ما بعد الإسلام فيقول الكلبي إن اللات والعزة ومنات لكل منها شيطانة تكلمهم وتوراء للسدنة من صنيع إبليس وأمره وهي التي أرجف من أرجف من المشركين أن القرآن الكريم يرتضيها ويساومهم على عبادتها ويجعلون منه قولهم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فهي مهمة مخوفة من وجهتها النفسية وإن سهلت من الوجهة الحربية فخرج خالد حتى انتهى إليها فهدمها وجاء في بعض الاقاويل أنه لما انتهى إليها جرد سيفه فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة شعرها فجعل السادن يصيح بها أعز إذا لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري، فأخذ خالدا إقشعرار في ظهره وضربها بالسيف فشقها ثم لقي النبي فقال له الحمد لله الذي أكرمنا بك وأنقذنا بك من الهلك لقد كنت أرى أبي يأتي العزة بخير ماله من الإبل والغنم فيذبحها للعزة ويقيم عندها ثلاثا ثم ينصرف إلينا مسرورا ونظرت إلى ما مات عليه أبي وإلى ذلك الرأي الذي كان يعاش في فضله وكيف خدع حتى صار يذبح لما لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع فقال عليه السلام إن هذا الأمر إلى الله فمن يسره للهدى تيسر له ومن يسره للضلاله كان فيها وكذلك بلغت العبرة إلى خالد قبل أن تبلغ منه إلى الناس ومن المهام التي ندب لها في حياة النبي مهمة يمتزج فيها الشك بالأمل والرفق بالشده والترغيب بالترهيب، لأنها بعثة إلى أناس غلابين مجتمعي الرأي، أولي أسبة وبأس وحنكة، ولهم سمة يخالفون بها سمة العرب في معظم أنحاء الجزيرة، وهم بن الحارث بن كعب بن جران أرسله إليهم وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثة أيام فإن استجابوا قبل منهم وإن لم يفعلوا فله أن يقاتلهم فخرج إليهم وبعث الركبان فيهم يبشرون بالدين الجديد ويبصرونهم بفضائله وأحكامه فاستجابوا له ودخلوا فيما دعوا إليه وأقبل وفد من عظمائهم على النبي بأمره عليه السلام فقال حين راهم من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند قيل يا رسول الله هؤلاء رجال بني الحارث بن كعب ثم سلموا ونطقوا بالشهادتين فقال لهم عليه السلام أنتم الذين إذا زجروا استقدموا وأعادها ثلاثا وهم لا يجيبون فلما أعادها الرابعة قال زعيمهم يزيد بن عبد المدان وفيه تكبر وعجرف نعم يا رسول الله نحن الذين إذا زجروا استقدموا وكررها أربعا فقال النبي لو أن خالدا لم يكتب لي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم فانطلق ابن عبد المداني يقول أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا قال فمن حمدتم قالوا حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله قال صدقتم ثم سألهم بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية قالوا متغضبين لم نكن نغلب أحدا قال بلى كنتم تغلبون من قاتلكم فعادوا يقولون كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله إنا كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم قال صدقتم وقفلوا إلى ديارهم فأرسل إليهم عمرو بن حزم يفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام، ويأخذ منهم الصدقات وقد شهد خالد مع النبي عليه السلام غزوتين لم يجر فيهما لقاء ولا اشتباك وهما غزوه الطائف وغزوه تبوك وكانت غزوه الطائف تتمه لوقعه حنين لاذت بها القبائل بعد فرارها وامتنعت وراء اسوارها وجمعت من الميرا ما يكفيها الى السنه القابله فأحاط المسلمون بالأسوار فرماهم المشركون بالنبال كأنهم أسراب الطير وقتلوا وجرحوا وهم متمكنون في أسوارهم فبرز خالد لهم يدعوهم إلى النزال ولا يجيبه أحد ثم صاح به عبد ياليل عظيم ثقيف لا ينزل منا أحد ولكن نقيم في حصننا فإن فيه من الطعام ما يكفينا سنين فإن أقمت حتى يفنى هذا الطعام خرجنا إليك بأسيافنا جميعا حتى نموت عن آخرنا فضربهم المسلمون بالمنجنيق وتقدم نفر من الصحابة تحت دبابتين من جلود البقر يفتحون ثغرة في الحصن فأرسل عليهم المشركون سكك الحديد المحمات، فأحرقت الدبابتين وصدتهم عن السور وأمر عليه السلام بكرومهم ونخيلهم فقطعت وهم يصيحون دعها لله والرحم فقال عليه السلام أدعها لله والرحم واستشار نوفل بن معاوية الديلي في أمرهم فأجابه يا رسول الله ثعلب في جحر إن أقمت أخذته وإن تركته لم يضرك وفي الطريق قسم النبي غنائم حنين قسمة لم ترضئ ناسا فغضب رجل من المنافقين وصاح في حضرته هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فاحمر وجهه عليه السلام غضبا وقال له ويحك من يعدل إذا لم اعدل ووثب خالد وعمر يستأذنانه في ضرب عنقه فأبا وقال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فعاد النبي يقول إني لم أؤمر أن انقب عن قلوب الناس ولا أن اشق عن بطونهم أما غزوة تبوك فقد خرج لها النبي عليه السلام إلى حدود الروم سنة تسع للهجرة في أعظم جيش شهده المسلمون في حياته ومن ثم أمر خالدا أن يذهب إلى دومة الجندل ليأتيه بأميرها الأكيدر لأنه كان في وسط الطريق بين الحجاز والعراق والشام عينا للروم وحربا للقوافل يدين للقسطنطينية بالعقيدة وبالطاعة ومن خبرة النبي عليه السلام بالقبائل وأحوالها والأمراء وعاداتهم أنه قال لخالد ستجده يصيد البقر فكان ما قال وقد ذهب خالد إلى الدومة في أربعمائة وعشرين فارسا فاقتحم الحصن والطر من فيه إلى التسليم ومنهم الأمير وجاء به إلى المدينة فصالحه النبي على الجزية وعاهده على الأمان وثم بعثة من غير هذا الباب ندب لها خالد ولم يندب لمثلها قط في عهد النبي ولا عهود خلفائه وتلك بعثته الى بني مراد وزبيد ومذحج باليمن يدعوهم الى الكتاب ويعلمهم شريعته واحكامه قيل إنه مكث فيهم اشهرا يدعوهم فلا يجيبونه وإنه عليه السلام بعث بعده علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا ومن معه فإن أراد أحد أن يعقب معه تركه ولا غرابة عندنا في هذا الذي حدث إن كان قد حدث على الوجه الذي ذكره الرواة فإن خالدا لم يسمع من القرآن ولا من فقه الدين كما سمع الصحابة ممن عاشر النبي سنين بعد سنين وإنما هي سنوات قلائل لم يفرغ فيها إلا بضعة أشهر من الغزوات والبعوث وقد أمى الناس بالحيرة، وفي خلافة الصديق، فقرأ من سور شتى، ثم سلم والتفت إلى الناس معتذرا يقول شغلني الجهاد عن كثير من قراءة القرآن، ويجوز أن النبي عليه السلام أرسله في هذه البعثة ليدربه على الدعوة، وليفرغ بعض وقته للمدارسة والمذاكرة بهداية من معه من فقهاء الصحابة، ويجوز أنه عليه السلام، تعمد أن يرصده للبطل المشهور عمرو بن معدي يكرب فارس زبيد ندا له ليكف من غربه ويلزمه التدبر في عاقبة نكثه وانتقاضه. وفي تواريخ البعثة اضطراب قد يشكك القارئ في بعض وقائعها وأغراضها، فيجوز أيضا أن البعثة وفقت بعض التوفيق أو كل التوفيق، وأن الرواة قد فاتهم في هذا الصدد شيء كثير أو قليل من التحقيق، لكنها كائنا ما كان مصيرها، ومصير عشر من أمثالها لو ندب إلى عشر من أمثالها لتسقطن من سيرة خالد ويبقين له ما هو حسبه من البطولة وصدق البلاء ولا يكونن بها أو بغيرها خطيبا يبين من منبر التاريخ وإن لم يحمله قط منبر التعليم